بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه لا درس كاني الرابر دواء دواء طوابوني شرحوا ليك كتابي كشفي شبهاتي شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمتي خايل به بشي اخيدي وانا كان من دانا بوى كواء هنديك طواب كرهي لا كلامي هنديك لعلماء بو أو شبهات عنيد تر كوا مشركين أيها النوع لو أنا كلا كتابي التوضيح والتتماد على كشف الشبهات هاتوا هي شيء غالي بازكاء على تتماد بازكاء قبل الانتقال إلى القسم الأخير نذكر التتمات التي فيها شبهات والرد عليها. هنديك شبهات أهيانية توا كأبي أكريب تبال أو شبهات كوالشيخ محمد كوري عبدالوهاب لرسالي كشف الشبهات عناوة رحمة إخوائي به ورد شيء لأي لو أنا الشبهات التي في كتابي مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ محمد بن اللهاب ورد عليها كتابي مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد إذا كان محمد يكوري عبد رحمة رحمه اللي بيكافيه يستبخن رب الراستي زور لطلابي علم بآقايا لأخواني ورسالة كان رساله رسالة زور بأشكرائي باسي أو أكاكاكاكسي غير تركي توحيدي كدب تأكيد أو كسا كافرة توحيد يجب خطانة زانا بريتيا اللي خواه فرستي كل ربوبية يا كل أسماء وصفاتي أعني أن يكون كافر بوني أو كسي كوا أو توحيد الترك أو توحيد ظاهريك أو مخالفة بك وعندما توحيد تبراً بركي الشركة أجر هر شركة كرا شركة كظاهر بو أو كساء لقبولناك للأخوة تعالى جاء أجر بزانيان نزاني أجر بزانيان نزاني شنك أم شخص به الشيوية لناو دائري توحيدا نمايو كابراء كشيركي ظاهر بكا في اوتره موحد تعريبنا كريبا موحد كواتا ما مشريكا بوية لو رسالة بو تيبو لغال اهلي زماني خوايا بلاي كردوتا فرمي كافراء أو كسيكا وعبادتكان بو غيري خواب غرينتا مخالف توحيدي ظاهر بكا واتشيركي ظاهر هبه جاء او رسالة لبيع رد الشبهات او كسانايا توكالين تمشاك على ورد عليها ومن الشبهات التي كشفها المصنف وفندها فاتشك محمد كري عبد الله بيقلو كلا نو كتاب كفر تارك التوحيد مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد باسي قال اوان الين طبعا اوان الين اذا اگر اما تمشاك زور بي كسان امر شروالا طيبت يوانيكا عند السلفي اذانا هو مشكلتك يعني كاتي خوي اوانيكه ردي على الشيخ محمد الكري عبد الوهاب ايوا حسن ابن تيميه شام بيخوج نبو اگران بده كتاب كان ابن تيميه زين شتي كتاب بده نزنه كبو خوي شلون اللي تجشتون او ها ارض يمكن ولا تا ابن تيميه كته علي من امتدادي عقيدي ابن تيميه يعني در در أو عقيداً كوا أو هنالك أو تأخو أو ناله هذا نبوء قلت إن ابن تيمية لا يكفر المعين ابن تيمية تكفير معين ناقة يعني بعموم تكفير إذا كسي ذنيشان كراو تعين ناقة وبيبل كافر أما يشيل الشبهات كان استرجع الشبهات أنا يعني نية ولذا قال المصنف وأنا أذكر لفظه أي ابن تيمية الذي احتج به على زيغهم ثم ذكروا فقال أنك لا مبزان كلا ابن تيمية وها قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية أما هنا نقرأ المجسي عن ابن تيمية وتأتي من لهمو زياتر خلوشي النهي كم لويكوا كسيش دياري كراو بدرة فال أو يكافر بكري ياتبديع بكري ياتبسيق بكري, ياتب بكري أو معصية ياخد بدرة فال معصية بوتريد أو كسفاسقب ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامد عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى انتهى كلام إبن تيمي إلا ما قرزان راكام شخصا أم شخصة حجي رسالي لسر قيام راوة وأم شخصة بي ناسين راوة وأم شخصة لجهالتان ماوة أقر أما مخالفيك أو كاتب بكافر أقر هناك بي كافر أقر اشتيكي هناك بي يعني بي فاسق أقر اشتيكي هناك بي فاسق بي عاصي يهل اشتيك لوابتاني كباس ماكن لكو كفر بدعو معصيه نص عبارتك أو او أولا هاتون كيان كردوا هاتون كلامكين قطع كردوه هل أو أنا؟ قال ابن تيمية أنا أعظم الناس نهيا أن ينسبوا معين لا تكفر. يعني بهش شوية أو تيناك كسي دازنشان كراو كافرناك هذه هي الشبهة التي تمسكوا بها وبنوا عليها أن ابن تيمية لا يكفر المعين أما أو شبهة أوان قال ابن تيمية كسي دازنشان كراو كافرناك واخذوا صدر كلامه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 للمجا والله هذه هي الشبة التي تمسكوا بها وبنوا عليها أن ابن تيمية لا يكفر المعين وأخذوا صدر كلامه انا أعظم الناس نهيا أن ينسبوا معين لا تكفر وتركوا ما بعدها وهذه الشبة موجودة في وقتنا الحاضر شيخ علي خضير الله أم بها أمر لوقتي أم شاهية فيوجد من يمتنع عن تكفير المعين وإنما يكفر النوع ويقول ان هذا هو قول ابن تيمية أما أبي نوعك كافر كنجم معينك يعني بلين كسك كهواري كده غير بل بلين أو الشركة بس كسكي كهواري كده مشرقنية أمره أما زوره لنا أخذ شيئا إن قال أما كشف المصنب لهذه الشبهة فقال ما ملخصه شيخ تشون ردي أمي ياوته إن كلام ابن تيميته قبل أن تبلغه الحجة لقوله إلا إذا علم أنه قد قامد عليه الحجّة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة. كلام الشيخ بيجوا يكوا شخصك حجّة لسقيام به واتبي بوتر في ابن سينده. أما زوج أرباسي أم ما نكرد. وتومانا موضوع القيامة حجّة لسر كسانك نزانا بوشيا وتعذبان يعني لا كفر ظاهراً كان. يعني معذب جبن للساري. أما بيجوا هرم الشيك كافراً بلا معذب نابن. دو. رد المصنف الثاني أن كلام ابن تيمية السابق في المسائل الخفية هو يكامل مسألة خفية كانها وليس في المسائل الظاهرة التي يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين كهمو كسيك لو يتعبد به ولو عوامي خلق به أهل علم بيان عوامي خلق بأيزان كاما كفرة ثم ذكر نصا لابن تيمية ما من كتابه نقد المنطق ذكر فيه مثالا على ذلك في ردة أحد المتكلمين فذكر اسمه لما صنف, صنف في دين المشتكين ووجه الدلالة ان ووجه الدلالة انه لم يقل حتى تقام عليه الحجة بل لا يتصور ذلك لانه مات قبل عصر ابن تيميه دار الكتاب نقض منطق الشيخ الاسلام ابن تيميه شيخه مثال جهني تو درباري كافر كردي يشك للمتكلمه كان متكلم يعني وانيك كأخوان اخوان بعلم كلام ومشهور داروا باسي رازي قال له كافر كردوا والنجل حتى تقام عليه الحجة كنت ابن قام وتكفير ذكر نصوصا لابن تدل على أنه يكفر المعين. يعني شيخ محمد يكون عبد الله تابع عباس يوي كردوا كا ابن تيمية بلع لك كان وارد تكفير كردوا. مثل تكفير في من في علي ابن ولو يهب بلال عليك علي رب طالب او شخصيه معينه كافر كردوا اي الصالحين ابي المسيح عليه السلام يعني فيا شاك يعني بيغمر عليه الصلاه والسلام موجود دلاله على التعين قوله يستتاب لما تنهزا انك معين كافر كردوا وتاتي او كسيك او هابك حواري ماع علي بك ياخذ ياخذ صالحا لصالحين ياخذ بيغمر عيسى الى اخره علي يستتاب يعني شو يستتاب يعني تو بیله دعای کری که وقت بود تو بیله اگر نکرد تو بیته کفره چه دعای تو بیله کرد ولی کار کتاب که مثلاً پیوسته ولی ولا یقان یستتاب ایلا لمعین و به معینی چنا بنا و تری یستتاب. یعنی ولی توبه توبه که ور فلان کس هو وما ذكر من قتال المرتدين وتكفيرهم وهم معينون، ومن تكفير ابن سينا، وهو معين، يا مرتدا وتكفير كردينيا كمان معين، يأخذ تكفير ابن سينا كردو ابن تيمية، ابن سينا بكافر دانه، معينا تكف ومن تكفير الرازي وهو معين، شبهة أخرى ذكرها المصنف ثيرد على ابن أمد درباري او شيخ الإسلام ابن تيميه قال ابن, تيمي ابن تيميه وانا كوزاني مان ابن تيميه ابو شواز بازكانغو كو وان كهنادان شبهه كي تركه غو ابن القيم رحمه الله ابي شتيناكه هند يشتي لواني كفر كشركه ظاهريشه وتيتي كبرا كافرنا به حساب لشيكي اصغري دانا ونقل الشركه اكبر فمن شبهة اخرى ذكرها المصنف اثيرت على ابن القيم ناتجه عن سوء فهم لترتيب كلام ابن القيم فقال انه يقول ان ذبح والنذر الذبحة والنذرة لغير الله من الشرك الأصغر. ويا شبهي كأن هنا. وتو كان كاك هو قالن أو يبغى غيري خاص ثربة كافر مشتقبو أو يكوان نذل كابو غيري خاص كافر مشتقبو. أما يبغى سكان أو كفر أكبر وطيب نقيم بكفر أصغر ليك الله ما هو. تأمس تاني إنسان ناك أبو كافر ومشتقب بكفر أكبر والبشرك أكبر. ألا أملت شيء أو در النتائجات وأم أم, أم, أم شبهة كيوها ترتيب بقساك ابن القيم عن نزاني وحسابه لكتابك يا، وذلك أن ابن القيم في فصل في كتاب مدارس السالكين، الفصل كالتالب كتاب مدارس السالكين ذكر أمثلة للشرك الأكبر لبيشاد هندقل منيبو شرك أكبر بعسكر ثم قال فصل أما شرك الأصغر دعي فصل كيه ناوا تي تبلغ شرك أصغر كأمانة بعسكر دوا دعي أو كوال ليبو توا ثم ذكر له أمثلة ثم قال ان مثالي بو شركي أصغر بأسكر دوا أمش طواب دواي إنجا هاتو توسر مسألي أكبر وتيتي ومن أنواع هذا الشرك سجود المريدي والنذر لغير الله والتوكل على غير الله وطلب الحوائج من الموتى أمش تاني بأسكر دوا أواني جتوا هنا ديارة أمش هرم الحقبة بأسكر ديني شركي أصغراك و أما التي يعني توت ما شاف شون قراون قراون قراون قراون كتابه كان هرشك بدوا زنابيه هنا مناقشة إلى سر كان فظن أهل الباطل أن هذا الكلام يتبع الشرك الأصغر يعني أهل باطل أهل الشرك بناب أخوه هستاون وين زاني أمقصي ابن قيم هرب ويستب مسألة جيب يشوف الشريك الأصغر فبنى عليه أن ابن القيم يعتبر أن النذر لغير الله إلى آخره من الأصغر وين وكا نذروا أو بكت أنا بو بو مردوان يعني إلا شركة أصغر، فبين لهم المصنف أن هذا الكلام في الشركة الأكبر يعني باسي كردوبو أنك نخر أما الشركة أكبرها وليس الأصغر وهذا يقع في الوقت الحاضر لبعض الناس فيفهم من كلام العلماء ما لم يقصده يعني خلكاني لكلام علماءات يا جنك أوي أوان وجانا أو قصدك أوان وجانا أو ني كعملتي ولم يكن ممارسا لكلامهم ومعتادا على ألفاظهم فيخطئ الفهم كاتكابرا بغلدلق سكتة جايد وأي أفعال ابن قيم كأوين مقصد نبوة لها ممكن سجّزاني كتب ابن قيم لها مكتاب كانت البحرني توا بتأكد أزاني كذبحو نذروه وبتانا لطين لشركة صغرنين ما أقول لشركة أكبر أما لتيا اما أو شبهاتانية كم كاباس يا كلا كتابك الشيخ علي خضر كدراو تفال ابن التيمية لقل ابن القيم رحمة الله دوهم أو الشبهات تاني كوا الكتاب التيسير العزيز الحميد طبعا نزان هو الشيخ شيخ سليماني كور الشيخ عبد الله الشيخ محمد كور عبد الوهاب شرح كتابه قيم أبيدي كدوه كتاب التوحيدا أو كتابة طبعا طوال نبو وفاتكت كت الشيخ سليمان زور علمه شجاع رابو بداخله الشهيد شاء الله بدستي كي؟ بدستي عثماني كان كدرعيان خابور كردو أيش لثماني سوسة سالية الشهيدين كخواب الشهيد قبولي كان جعل كتابكا كشرحي كتاب التوحيد كناوي تيسير العزيز الحميدة طبعا فتح المجيد لدواي أولا فتح المجيد التواني بلإنسفالي تيسيري شكر دوا أفرمي لوايهن دي شبهاتي هنا وطوا قال الشيخ سليمان في باب من الشركي أن يستغيث تبغي غير الله. لشريك كإنسان هوارك تغييره. وقال ولكن لعباد القبور شبهات. بلا عباد القبور قبر فارس شبهات يعني ذكر المصنف يقصد جده مقصدي بابيريت محمد كفر عبد الله بابير مباسيكروا مصنف كذانر كتاب التوحيد مباسيكروا كثيرة منها في كشف الشبهات الله لكشف شبهات زوج مباسيكروا. درسة إمام وما طاقب بحمد تعالى. ونحن نذكر هنا ما لم يذكره شيخ. سليمان الله أمره هنديك شد بازكين للا كوا اللي باسي نكر دوا ثم ذكر ذلك على النحو التالي ان الشبهات كان يعني شبهات كان هناك أم شبهات أنا إستش هالشبهات للاي أهل قبور للاي أو كساني كوا حواركنا قبركان مشير كنازان الله الشبهة الأولى فمن شبهيكي هنا و... تقريبا سي هنا هناك و... أو شبهاني يستبقتي بازاكين يا كاميان ان عباد القبور احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامعه هاتوا حديثك هنا ولا حديثك يا طبعا اقدار دائما اوجرك سنه ايات وحديث احيانا ببالفشكدني بچونكاني خويا كاجي اول شيء كيا نبي يقول لو انا احديث الترمذي ك Если пьёт на них, haft в лоплаке الله наше сердце, когда о своих христи content не позвım999-9. Соответственно, что у нас не mus Australianvent Afin único у нас паци 분들이 в Eatma, воде оживили только falloutch. Когда он посчитан в 사랑ам сией yesterday, пред美味boursell enough Bennád Ratif, едет перехватыва о Lokafar. А это будет важно, что он подумал으면因緩ен в维 that конкретно елшес. الله equally, по поводу Ианта уQiminetin Ада невзстан就是說, в اما دلیلی لسرا وی که دعا کردن لمردوانو دعا کردنو بجای اوانو بدعوا کدن لخودی خوان بو بی با مشترک و تری را محدثی لسرا. ام شبیه چن جابینه او. طبعاً یک لوش تانی که زور گرینگ لحدیس که علی لهندی ریاد هاتو توتی یا محمد اینی اتوجه او ها هتادوایی. یعنی محمد من توجه کم و خیت علبه هذه اللوظة هي التي تعلق بها المشركون وليس عند هؤلاء الأئمة قالوا فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء أقل بيته هو الشرك بوايب يعني أدعائي فيه لأونا أكرت كذا أكرتني غير إخواتي شون رد لما بينه يعني أقل كسي يقل إستآواء هاد أما يبوي هنا شون رد الله بينه أما طريق الشوازي ردك كم يا كم إما نقطتك كما لا الحديث حديثك نيا. نيا. صحيح نياه لا اهل علم على حديثك صحيح نياه حيث ناقش الترمذي في تصحيح الشيخ سليمان هاتوا كتابه مناقشي كردوك إمام الترمذي كهنايتي والله صحيحه والله أم هاتوا مناقشي الترمذي كردوا الوهى كوان خير صحيح نعم لو نقطتك هو اجر صحيح جبيه أجر صحيح حجب. قالت اللي رأى نقطة يا صحيح واحد حديثك ما تنازل كين حديثك صحيح, صحيح حجب لحالتك. أنه في غير محل النزاع. يعني أما لو ججانيك يوم مناقشة واني لجلاكين. لتججاك يعني دعوى كرني مردوه. ما دعوى مردو. يعني أو صحابة هتقول لا يا رامي زيندو دعوى كاسلة الله عليه وسلم. حديثك صحيح بي. أما كيل واهي كأي ما بعسى، كإي مالين تبروي دعوة لمردواك كإي مش شركة. يال لزيدوكي غائب. يال لويا بيغمر صلى الله عليه وسلم. نمردواه نغائب يعني. أنه في غير محل نزاع. فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له والتوجو بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات. هو يغمر صلى الله عليه وسلم مشكلة. والالتجاه إليهم في الشدائد والنذر والزبحي لهم وخاطبوا بالحوائج من الامكنه البعيدة يا سيدي ويا مولاي افعل كذا كابرالا شونك دور دور بها توليروا حواري بكثيرا فلان كز أوم بجيب أجيبك أما أول نية يا آياتي يعني أمر دون نية والله الدليل أبو أوان هج دليل هتانيا فحديث الأعمى شيء ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر كواتة حديث الأعمقش تيك دواء كردن لمردوش تيك تراه فليس في حديث الأعمق شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأمر تماشى حديثك أبكي دواء كاكب يغمر دواء يبوب كاسال الله ويسع له فهو تواصل تواصل بدعائه وشفاعته كواتة تواصل بدعاء وشفاعة يغمر عليه صلى الله عليه وسلم لرجه دش كالمانية تبر بالاي كسيك زندوب لا دعاء مبكرة كذني وتوابلك ن يقول أم الشرك يا بل أم دروزني أم الشركة مشروع كان، ولهذا قال في آخره اللهم فاشفع فيها، يعني يقول تختبرك بشفعات كرم، ولرواة اشتراط أنو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو أن يدعو الله ويسأله قبول شفعتي، فهذا من أعظم الأدلة أن دعاء غير الله الشرك. أبعك سوا حديث كدليل لسر دعاء غير على لغير خالد على الشرك، شو كأو دعاء كدتيشي كقَمَصَ قبول صلى الله, عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن قبول فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفاء إلا بدعاء الله له يعني خودي بيغمر دواء لناكره صلى الله عليه وسلم لا يدعى وهروها بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمريك أو صحابيا كدوابك لخويت على شفاعة بيغمري بقبولك صلى الله عليه وسلم ودواك ياقمر صلى الله <سؤال> وسلم ناتواني الشفاء يبقى إلا أبدا ولا أخوابك يعني بهردو كان يتعو كنا بينا كاتب يا قمر خويس صلى الله عليه وسلم هيك كان تواناي أو يعني شفاء لا شفاء بدعاء يا بشفيع سعين هذا من تلك الطوام والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه كواتل الغائب يكدوابك يشيرك ياخذ لك سكتواناين به فيما لا يقدر عليه إلا الله أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك ألا ما في حديث الأعمى فالحديث سواء كان صحيحا أقل حديث قبل راسته أو لا وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا صحيح بيانه يان أو قول كتياتي يا محمد أو الراس بيانه صلى الله عليه وسلم لا يدل على سؤال الغائب دلالة قال سؤال غائب يعني كسيك بزربو نخير ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بيوجه من الوج من وجود الدلالات ومن يدعي ذلك فهو مفترئ على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلكسيك دعاء غير أو كامعناه ويا شيء كده أكرد دعاء أو كابلوايا أو أو كاعتافترائك اللي بخواب يا رامي خوابه صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان سأله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه دعاش شيل أبي غمارك الله صلى الله عليه دعوى لشتكك لك لا تؤنائها تؤنائك يا خوايا تاوي أو لا تؤنائها شخصك خوي تابكته وهو أن يدعو له هذا لا إنكار فيه وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل منه وإنما سأله من الله به سواء كان متوجهاً بدعاه كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح أما زول سأل سليمان که رضی آواتو استش بدست کسانی که زور آهن که آحادیسایی هن نوا بلام لیریا اشاره بودسته کیش بین آواکه خودی حدیس که علماء علی سنا این نو به دلیل بوچی با آواکه انسان اتوانه وقوع وسیله بجاهی مخلوق دغدغه وقوع ایمامت شکانی طبعاً لیریا وقوع تو تغلطه و شکل لیریا داواکه بجایی پیغمبر نیستالله علیه سلم رو روشت بی. اگر وابی بوده تلای پیغمبر سلّم آسمان. تی گن چونه؟ یعنی اگر وابویه صحابه که بو خوی دمالی خوی دانیش بو خاطری پیغمبر سلّم چهون چهکی تو نه تلای پیغمبر سلّم. که بو چی هاتو؟ بو که که هات که وقتی خوای من لتو آباد ریمو بپیغمبر سلّم مقصدی او نبود بجایی پیغمبر سلّم. مقصدی او بود من دواء كمل التوبة دعاءي يا غماس خاصم بوبك. موضوعك. ردي سيهم هذا الحديث أن قوله يا محمد اني اتوجه إليك لم تثبت في أكثر الروايات. على الأكبر الروايات كان أمكليمين نهاتوا. وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله. أجد ثابتش بلاحق لحدك أو أو كاتدلال أدمك لسه جايزت دعاء غير خالق لان هذا خطاب لحاضر معين. يراه ويسمع كلامه، أما بو كسك كزندول بردم يأتي أبيستي بينه، ولا إنكار في ذلك، فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه زندود أو دعاء ليك ليك وهرش تشيكيك كلو أنا أبيك بك، هذا من دعاء الغايب والميت لو كان أهل البدع والشريعة علمن، قال البدع والشريعة ما أبزاني أما ليش أو ليش؟ أما يش يقولوا سبحانك يا شيخ سليمان هنا يا ولا كتابك هي شو به يشتري هني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 هكذا في كتاب ابن السني وفي الجامع الصغير لا كتاب ابن سيم جامع الصغير أم هاتوا فإن الله عز وجل في الأرض فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم أو كسيك أمادوه يا لعبد كان خابوا دغريته حتى توشى غريته أما يشكلا شو كان كلا تيسيره هنا يأتي زينشون ردياته ثم أجاب عن هذه شو فقال جاب كان هنا ولا جاب يا كم أويا أم حديثا صحيحنيا أهم حديث موضوعه هو نقطتك. والله ما دا خوا لولا تي إما بتعبتي يعني موضوعي علمي حديث أو ضعيف أو موضوع يعني زور بي زوري هرقال رسول الله فلان وعيد فلان وعيد ناقر نوبه تصحيح وتصريف. قاعدة جابية كمان ويا إما موضوعة جاب يدهم. آه باش كاع القديمان راست. شن جايبينه. عليه هيدليله كتابية. تقتل رأو تشي. ألا ألا فإن لله عز وجل في الأرض حاضراً كذواع حاضرتك كذو خدواع غايبتنا كذو كاباس غايبتيك كاباس مدويكه خود ندوت وعدي مرودو كاني كمروذن لعبد كاني خودي بقمرن بمبكرنا خواتي أني للنص كوانا عليه ألا شيء ألا فإن لله عز وجل في الأرض حاضراً قال رجاله وبتقدير ثبوتي لا دليل فيه لأن هذا من دعاء الحاضر دعاء حاضرتيك فيما يقدر عليه كما قال فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم قلت بها الشوازيك برن دليل يعني شبهي كتر سيم شبهي لكتابي تيسيرك هنا رتي حديثك هنا لأبو أمامي سهل كوري حنيف كبيعيك كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا ألتفد إليه على ببيعيك إيشي كوت عثمان كوري عفان أيشي أوري لنائي، عثمان الكريع فارض زي خوالي بقى، خلي في السهم، الله أوري لنائي ولا ينظر في حاجتي، يعني لا إشكين على شيء أو شيء ده، ما رأيوا يشكهم ها، يش يش يشكي سيرنا آخر بالابزانية شيء، فلقي ابن حنيف عثمان الكريع حنيف بيني، فشك عليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف أو شيء ياود، تبرد أزنيش بقرة، دعي بروبو مزقوت، دورك عقبك، دعي بلاه، أما يقفك. اللهم مين أسألك وأتوجّه إلي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إن يتوجّه بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي يعني بروبو مزق دنيوش بروبو مزقو تدور كعديوش كدعاء ولا شيء أما طبعاً لدعاء بحرام رسول الله دعاء زمان إمام عثمان يعني أما أماش يبى أذكر دولا نو كتابي تيسير الحميدة عزل حميدة دعاء شن جابي أمية وفقاً يا كم الجواب الأول أن رأيت أن أن راوية طاهر بن عيسى ممن لا يعربي العدالة يعني لا سندك فلان كسيت يا طاهر يكرر عيسى اما مشهورني ابوي كواثي قيوات حديثك تشين صحيح نيا اما مجهوله ام كابرا لا, لا علم ساني نشابو خطان ازان مجهول هبو اعتبادها ريبو متنكا اعتبادها ناريبو متنكا نما نقطتاكما نقطتاهما دو جوابا دوهم قوله عن ابي عيسى المكي الا امشان اشد جهاله من الاول وعليكم السلام ورحمه الا نقطتاهما اويكوا ام طياوا لم سند يا ابو سعيد مكي تا ام اللويتيان اشد جهاله فتا لناسراوه اكن اكريد مسند يا ناسراوي تابع بيبلين بلين او الرستا جوابي سهم ثابت تجبه لحدك دليل ثاني لسردا وكردي مردوان وغائبا اي شيء ما فيه انه توجه به في دعائه كواتا بدعاك خويه كردو داواي كردو داواي لمردونا كردو داواي كردو, داواي كردو توجه به في دعائه يعني شلون الايوتي خاله برخطيب پیغمبر صلى الله سنت اون بوك نقبل اي پیغمبر فرق زوره لوبینی ادوانه. اگر بله، ای پیغمبر تو آمده باب کسرالله علیه سلام، مروشیک. اگر بله، خواه بخاطری پیغمبر آمده باب کسرالله علیه او باس ما کرد ل. قصیرا بردوت صالح بامیا و صالحین آنها. آنها بیدعن علماء خو اگر آنی که علی اما خودی دعای کرد نیه تو دعات لخوا کردو. خود دعات د پیغمبر کنکردو. و سلام لا لا فرمن جائزني دوابكي بقدر مخلوقين بحقي مخلوقين دوابكي ألا جائزني نالن شركه بما فرق بين لو يقال لخود الشخص يا لأخوة شخصا على أمري كتياتي دعوكردن الأخوات على ب فلان مثلا عمر شديد نيا أو أو يتجانى بوأون شو قال لي يا بينين دعاء كان هم يعني إخلاص الدعاء كردوه بوخايت على وتجان الخوايا دعاء لا خايت كردوه جابي شارم أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموا من الحديث بفهمه الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل في أصل على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا في حياته فيما لا يقدر عليه. جابي رابع أوايا وتيجي أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب. أنا أمد الدليل لا سرى الدواوقي له قد يرى ماريش النبي <سؤال> بيان، وهر غلط بغلط لما يجب وكوتمان. ولا دليل <سؤال> في أصلا على دعاء رسول. لم حد دليل تاني أبو دوا كأن بعد ولا في حياته. في لا يقدر عليه لو ثم لو كان في دليل على ذلك. لم يكن في دين على دعاء الغائب والميت مطلقا لأن هذا قياس مع وجود الفارق وهو باطل بالإجماع إذا ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات لا يسوي فيه أحد فلا يجوز قياس غيره عليه. يعني حتى قرواج بي وكونا قياسه غيري في غمارناك إلا سر صلى الله عليه وسلم. ما قدر أبو ما قدر أمدأ إلى في غمار كدو غيري في كدو عليه صلى الله عليه وسلم. أما قدر بقياس خان يعني تنازل بين ويان يعني. يعني ثم ذكر قاعدة لشباهٍ فقال وما سوى هذه لحديث الثلاث فهو مما وضعوا أنفسهم إن جاء. أمس يعني كيم جواب ما ناوي لك تبي يعني شخص سليمان ناله أمس سجلت كاستيما جواب ما ناوي حديثه باقي غير أمانة حمّي الموضوع أخوان داعن ناوي. بون من يجلو شأنك هو موضوع داعن ناوي إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور قال هلا اشتق ما ندو يكرزنا راحتيا يكسر بعض حوارك أنا مردوان. وقولهم لو حسنا أحدكم ظنوا بحجر لنفعه يعني على هركز ذكر اعتقادي ببردي كجوي سفادي فيعني أما أنا حتي ثابتني إن هم موضوعه قال ابن القيم وهو من وضع المشتكين عباد الأوثان سيد بنو قيمك يقصكين دقيقة الله ما هم إلا دان رأي دست مشتك كان كام مشتك عباد الأوثان أو يعني ب أو يعني قبل فارس كان مقصدي لا لأمة يعني لأمة مسلمان كدرس كان كدر. أماش لا لبشي دوهمي أو شبهاني كشغالي خضير لكتابي توضيح التعتماد باسيكا سهم الشبهات التي في كتاب الانتصار لحزب الله والرد على المجادل عن المشركين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين ومن الشبهات أودا هاتوا كتابي الشيخي الانتصار لحزب الله والرد على المجادل عن المشركين أما ناكتبك هي كي مكتبه او الشيخ عبد الله يكوري عبد الرحمن، بابطينا كوام مفتي ديالي ولا بولد الشيخ محمد يكوري عبد الله هاب الشيخ محمد يكوري عبد الله هابا أم بيهو تماني كمبوا وفاتي علمي كي زوري ويرقلتوه و لدهاتوه بواب مفتي ديالي نجدي وأما كان بخير النوان زور استفادهي كان بتاعي شكلا او زمانيا جيه وشبهاتي اصحابي قبور قب باجي قراني هم برشا اوقات وليي بيشاوته ردي لياونتواني وي بغلطج لكلام ابن عبد الوهاب تيجيش بامردي سيزور جواني هي فتاويزور باشيه طبعا نبيها قدار من بوقرانه وبو كلام كان يش محمد ابن عبد الوهاب واولاد كان هتاكو يستا باشين كتبك لولا يا هم كتابي في لجوبيه النجديه كوا للزمان الشيخ محمد بن عبد الله سؤال وجواب مسائلك عقديه فقهي او ياكو كرده تشاض محمد قاسم كردهتو وكتابي زور بقوته حتى ابو قرنا ابو رسائل شخص كان الشيخ محمد بن عبد الله يتها كلكات خوينادوتي يقصا كردني تاهي او سبرات بالردانوي اهل يشيرك بناي او زمانه اشدي واضح زوزوت يعني اشدي وايتك بداخا وزور بي زوري الشيخ محمد بن عبد الله چون بووا او موضوع شرك توحيد چون سير كرد وا اي اكو ياسته خلقه وا تي جيشت و هر كسي هر حرکت غير خوا يا عبادت كهو غير خوا تو هروله مسلمان نه ولا قوله كه شرك برو بو اوكتوبر زشت بيني كه و نه له جا رحمت خوي له بي كه مفتي دياري نجدي بو دوش محمد بن عبد الوهاب شبوحات بازا كارل شبوحات قول بعضهم أن ابن تيمية أحيانًا يذكر كلامًا وحكايات تدل على أن دعاء الأموات ليس شرًا، ثم ذكر بعضها. دلًا هندكين دلًا ابن تيمية جارو بارباسي أوكردو ك كلام وحكايات انقلها كدعاء أموات أوكردني مردوان شيرغنيا دعاء هندك بارزك. لو شو أوه نعوتى قالوا إن ابن تيمية في اقتضاء الصراط ذكر أن المتأويل في الشرك والكفر والجاهل والمخط والمقلد مغفور له مرتكبوا من الشرك والكفر وابن تيمية وتوتي لكتاب اقتضاء الصراط مستقيم توتي أو كسيكة تأويل شرك بك تأويل كفر بك تأويل ياخد جهليها يا مخط يا مقلد بها مغفور له وعلي في ذلك لا كان لخفيتانه كان نقله شيء كان ورد عليهم بأن بان ابن تيميه قال ذلك في سياق بعض البدع فلم يكون في ولا في التفسير قال ابن تيميه السياق هذه بدعه ويمكن نقله مساله الشرك والكفر ثم ذكر سياق كلام ابن تيميه من الصحيح انتهى ملخصا قال لوقت أمره إياه يا شيخ علي خضيرا لا وفي وقتنا الحاضر من يردد هذه الشبه بأن ابن تيمية يعذر بالجهل في الشرك الأكبر أو تاج من اللي أبي لزربيعانيك و بخوان خوان بسلا في أزاناً ابن تيمية وتيه كسر جر الشرك الأكبر الشيء أبي بوجهل معذورة ويستدل بكلام ابن تيمية قالوا في سياق البدع أو المسائل الخفية كبداع المرجئة أو الخوارج والأشاعرة ونحيم ثم ينزل ذلك, ينزل ذلك على من فعل الشركة الأكبر دعي أما على أساس دابة زين بسر أو كسيك كوافع لشركة أكبر بكاعة يعني شركة أكبر عن جانبها على أني مقصدي له أبوه طبعا ما بمتعامي مقصدي لو شتان نوه لشركة خفيف ويأخذ لو بدعاني كواب أسماكت نقطيك كبازة قالوا كتابة شبهي سيهم قال الاحتجاج بقصة الرجل الذي أوصى له أن يحرقوه يعني تماشى كأما زور أبينين أمره هالبصيار ما زور ليك لامباره كابراك وصيت كإذا من مردم يوم سوتين بيمكن بتوجبن بنبوا أما أصلاً أما ألين أما كافر ولا بريبراي بزندوجناه نبوا إن شو رد لما أياه الشيخ أبو بطن أو هرد لياته ياكم أن هذا رجل جاهل لأنه لم تبلغ الحجة ألين أما نزان بوا حجيه بينجيش توه لرياب معناه ونيك ككافر نبوا يعني ومعناه أو وكوتمان مان اوانيك وحجان بينها معذور للاخوات على العذاب ولو لا ينوبه دو ان جهله كان في باب الصفات اي جهله بعض الصفات وليس في باب الشرك الاكبر وبينهما فرق اللهم لا باب الصفات هو كاخذتناو جيرتي شركي بابلين خفي شركه كفري خفي شركه ظاهره كانش كلا اصلا ام كابراء بزندو بنو هوا هلا بل اوجو توتي اغير مردم اللهم عليك ان خو عذاب ميزانيتك زندو و بيته والنقل اصلها البروي ميزندو بونه نبي ان ام وايلك ردوها كاو قصيبك لترسي خو تعالى اقال خين ما وند قال ان شاء الله ما خفي ولا سري وليس في باب الشرك الا اكبر وبينما فرق ثم ذكر كلام ابن تيميه في تكفيره في الشرك ولم يعرب الجدوي شيخ بابوتين باسي كلام ابن تيميه ان يتوكل الشركه خو تعالى عذري بكزناه نقطتيك علي رد بلوازم باطلة مثلا اقر اما أو او قد اقريت اخوي إذا اذا اذرنا بالجهل في شركة اكبر منها يلزم عذر جهال اليهودي والنصارى والرافضة ونحهم ويلزم عذر من جهل البعثة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلزم عذار كل احد اجر وابه كواتباش او قريمان اويتو اللي واعلى شركة اكبر ايو وكسكة معذورة كواته هل, هل شركة اكبر خلق بيتشياء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 فما أظن الساعة قائمة ولا يردت إلى ربي لا أجدن خير منه وقاله يكسر أبرا فيه أكفرت بالذي خلقك من ترى تكفيرك أما أولي ولي يجري إما وأبلي ويلزم إعذار كل أحد فمن هو إذن الذي يعذار أما نقطيشك نقطيشك على الشبهة الرابعة أنهم لا يرجون قضاء حاجات من الميد ونحوي إنما من الله وان لن شبعي شان او كاخه او مكه داوا قال لو مردوى مقصدي اني مردو كوجبهجك مقصدي خواجه بجك ازني بس بواسطه اويا داوا كا يعني وبساطه بكار يرد عليه بقول هذه مكابره بل يرجون من الميت نخر وان يا ان والله داول مردوكه خدي خويا كن داوا لو نا كن ودوا لاخوانك كما داموا عايكس بل يرجون من الميت سواء استقلب بذلك بذلك او هو واسطه الى الله كله سواء في الاسم والحكم. تقولي والله واصطمة ياخد بليلة خوي حتى بواصطبوني شيء. قالت تود داود يعني تونيا. ثم رد على من سماه النداء وليس دعاء للأموات. على سماه النداء وليس دعاء. الدعاء نداء دا نداء ها واركت نبو مردوكة يعني نقطة ينجم شبه ينجم دعواهم أن الشرك هو الصلاة والسجود لغير الله فقط فرد عليهم بأن الشرك أوسع من ذلك هل لو كتابها بأس يواء أكاد أولاً أولاً الشرك تي كاكا هو الشرك نية كتابه بأسك الشرك أولاً يجبه غيري خوابك يسجده بغيري خوابه أول الشرك فقط هرودوانيه او يجغد يعني آتوا بأن الشرك أوسع من ذلك بل يشمل الدعاء والنظر ونذبح لا غير ذلك يعني أمروج إيه مبى تما يعني عندك تنهار شركة مختصة كأي توانية عبوش تاني كباص ماك زور واسعة أمر الشركة زور لو واسعة تليك الكابرة تشفي عذابني أبو خالشي ها حتى أدو عدوى مردو أبواب تأرجنك أو نذري بونك الشركة لها حكمة كو إمامي شو كاني إمامي شنقتية فرمة الشركة نفس حالتي هي نفس حكمها شرك لعبادتها هردو شركة كهر شركة كانت واسعة اما أما يستبعد ماشاء عامل خلقه وكذين. لم شبهه. زوربي خل جيته يعني كاتك كتب يالي عادي ورب يعني كاتي كتب نجكي نجك أبو صلى أي سلام الله لنا. كروجوا غريب روجك أبو بيعمر الله لنا. على أبي بيعمر أمر الله سام أم, حجب كم. أم, كم. أم كم. والله. أم مشان طبعا تلفظ بني تكا كان ألا <سؤال> نعيشنيوروكين بخوا؟ ده ولا بويا عمره نبي، ده ولا بوعبد القادر النبي، لذلك أمر الشركة، هي عبادته، أيش العبادته، دعاء شعر العبادته، نذير شعر العبادته، أما نهميها العبادته، أما عبادتنا بها كان، بز يترى ما نتردانانين أو الشبهة كان كابل التوبية أمامها وعبادته ونبي صرف كيبه وغيره الشبهة السادسة قولهم إن ابن تيميته يعذر بالجهل في الشرق أكبر وسبق أن تكلم عن ذلك لكن عاده نظرا لأهميته تاريك هل لو كتابها هي نارتي ولو إعادة كردوا لا بيشتر باسي كرد لا برو أم كلمها ها مزانة لكونونية أم قضية زور قرنج بها يستجوك وتم زور بي أواني بناو سلفين ألي روي قالني ابن التهمية شيركي أكبري بعذر دانا غير كابراهي بعذري يعني جاهلي بمعذور زاني ولولا اعنوه أهم اللقاتي خوش يا رباسك لا ولا زماني بيشوه سبق أن تكلم عن ذلك لكن أعاده حتى لو كتابه دو جاري باسك ولا بدايات ولا نهايات لابد شي لبر أهميتي موضوعك أعاده نظرا لأهميتي وكثرة الاشتباه فيها هذا وكثرة الاشتباه في هذا طبعاً كيف اشتباه هذا استى أوانيك أخواني بس اللي فيه زالا يعني أو كاتي خوي أو أوانيك أو دعاء أموات وانيان بوا كلام ابن تيمية هنا ونخش على ابن تيمية هبوه بقى كوجستيان الرد بأنه بخومن يعني أول خط عنه فرم وتردش تعلينا لكن هنا توسع وذكر أمثلة أخرى تدل على أنه لا يعذر ولا يقيده بالجهل الله نخر لرياباس يقول ذاك عذرنيا وتأكيد نكره وجعل ذلك في فصل مستقل وهو الفصل الخامس وهو أطول فصل ذكره لو كتابك باسمه أنك تريد يشترين فصل لمسألة قصيرة ثم ختم المصنف الكتاب بذكر المنع من التقليد في التوحيد ووصول الدين وللدلل في ذلك دعي كتائكته بقيبه هنا وكل مسألة توحيدنا بالتقليد كينما مقلد خالق بالله كالتوحيد على مسألة ايمان ابي هركس اعتقاد خيبر نبي لبرو فلان ومجوalem هو نقطي هو شبهاتي باشي السهم يساهم لكتاب على خير كا سبارة كيشي بكتابة كيشي كري أبو بكتابا كيشة بكتابا عبد الله كوري عبد الرحمن شو عارف ردودي شاع عبد اللطيف كوري عبد الرحمن لسر شبهاتي مشترك لكتاب الشعر كان يجي منهج التأسيس والتقديس في كشف شبهاتي داود بن جرذيس. أم كتابة يعني لما تشاوان نية زور بيز زوري خلق نيب يستوى سيدنا نوا منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس. داود يكر جرجيس كامرأة عراقيبو لا زمان شاف محمد يكر عبد الله. هاد اكتابي كذا كتابي شيء طبعا دانا وناي صلح الاخوان لو كتابة ذكر فيه من الشبهات أن ابن تيمية وابن القيم يعذران من ينادي أهل القبور ويستغيث بهم. يعني لو كتابة زوجتي هناوى ابن تيمية ابن القيم تشيان كردوا يعني تيان كاس الجاهلية معذورة عليه. لم الشرك والتوحيد أو بابتانا لين أجيره هاتوا لكتابكا كنامي ناو صلح الإخوان كي كتابي صلح الإخوان داودي كوري جرجيس أم بياوا هاتوا كتابي شدانا داناو بوناوا هاتوا كلامي ابن تيمي و ابن قيمي زور هنا و لسروكا ابن قيم و ابن تيمي كي أم كردوا أذريان داناو بوكسي كجهلي هبيا تقليدي اجتهادي أو بابتانا فذكر داوود بن الجزيز في الباب الأول خمسين موضعا في عدم تكفير من استغاثة ودعى غير الله بزنا. بنجال بنجال شو الكتاب كه بس يوي كردو كار كسي عارك على غيري خوا أم كافر أمها تو الشيخ عبد الله عبد عبد اللطيف في عبد الرحمن هاتو تشي كردو رد ليها وخلاصة رد الشيخ عبد اللطيف على هذه النقلات خلاصة كي أمها أن غالبا حرفه هذا العراق سيديك.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 سيد ابن القيم ابن تيمية أو يعني بزور وبعضها لم يفهم مراد ابن تيمية حتى هديك لهش حتى نجي ابن تيمية مقصدي كيا توبة كيف في خوي شو أعلم وهو أهم ردود يعني, يعني لو ردانك كلامه أن كلام ابن تيمية في العذر إذا عذره هو في المسائل الاجتهادية أو مسائل البدع وليس في أصول الدين عن كلام ابن تيمية كهات ولا مسألة عذر كياويتي ولا اجتهاد يكنا ولا مسألة بدع يكنا النقل مسألة أصول دين والتي من أهمية التوحيد فإن ابن تيمية لا يعذر بالجهل به واستغرق رد المصنف على الشبهات من صفحة نوبينج حتى سبسطو بيصير كأنه نوبينج حتى سبسطو بيستي كتابه كرد شيء رد هناوا هنا لسرقوا ك ابن تيمية يعني شغ عبد الله عبد الرحمن او الله عباد الله رد أو عباد الله عباد مسائل عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله القسم الله من الكتاب رد على عباد الله في جواز عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله لان جائزة داوائي لا صالحين ولا استغاثيهم ودواء وداوائي الشكان يخوض لوابكي كأوان واسطا فذكر داوود بن الجرجس أمورا يظنها أدلة على جواز الشرك الأكبر داوود يكره جائز جيز لكتابة كي تنشتيكي باسكر دو ووازاني الدليل لسر جائز يتي شركي أكبر فرد عليه المصنف الشرعة عبد اللطيف رديل يا وتوا كاتبش يدو همي صلح الإخوان كهي داودي كوري جرديسا بنجادل دليل هنا ولا سلوكوا صالحين دعوان لأكره أم يرد لي عواتوا؟ قال رد على أحد عشر دليلا فقط إلا أن المصنف الشيخ عبد اللطيف وفاته المانية لم بنجاي عصدير رد لي عواتوا بلام وفاته كتب جو كتابك الطاوية الشيخ عبد اللطيف في كوري الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ كي جنوا وشيخ محمد كوري عبد الوهاب طبعا بلام أم كتابة كي الطاوية كت أم كتابة شيخ محمود شكري آلوسي طوالي كت على ناينا فتح المنان في الرد على صلح الإخوان أو كتابي طوالي كت همو أدي اللي كان يترى بوصلك وهي أوان كهناية إلى سرج عزيتي كأتحوى إنه يمزج الكتاب أنا بطالب علم بسودانة وموحد وطالبين موحد يعني واني كاية إخوان بيرستن موحدا يعني ورد له شو هاتي مشتكيين الصوف كانوا ضال كانوا في استبخني توش عزابي. همش جم خاتمي كش في خاتمي كش في شبهات هي كيا عبد الرحمن كوري عبد الرحمن كوري محمدية دوسارية شكش في شرح كمثال هجري حيث جعل خاتمة على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب هاتوا خاتميك دانا وبسر كتابك وكشف فيه رحمه الله استار الوثنية الجديدة او الرو أمرو لزمان إما يا بتبرستكاني أو روسيا ها كشفك معاصري بيالين امرا هاتوا أي بعسكر دوا كم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أشلك المعاصري له شيخ محمد يقول عب معاصرية شركه شيء كردوها أو بيع كردوها أمي شهتوها أو شركة كأم معاصرة بوا كاستباسيه كي شهتوها كشف كردوها وقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري إن الشيخ محمد بن عبد في كتابي كشف شواد عالج شركة التخريفي بصورتي الممتاثلة في دعاء الموت والغائبين وتقديس القبور كان الشيخ محمد يقول عب بخط نزارن دوا كذنل مردوان لا. غائبين وتقديس قبور آنية ها مو بنشال كردوه بكتابه بس النوافيه يعني أو أو كاتم عاصري أو حالتيك كردوه ها وترخي أو, ترخي أو ثم عليه ثم حدثت ضروب من الشرك برزت بأسماء وأل وألقاب ينخدع بها الجهل ويتعلق بها المغرضون والحاقدون فلام أمرش تجد رزبو لو شركانا كذل كذخ عن يبيه كان بابلين في ثم قال إن الذي تولى كبرهم اليهود والمجوس شيء أمان دروس كردوه يهود ومجوس أمان يدرس لما خافوا من البعث الإسلامي الصحيح الذي ندب إليه شيخ محمد بن عبد هاب وقام به مع يعني خالتيك الزين دكر دو دوا لا لا توحيد لا توحيد ولا إيمان ولا وانة عالمك يزور قراي وبخوابرستي دي سانو أمان هاتن زانية عن بوانة ها بوانة ناتوان لا خشت او أو جارهاتن جورج لا شركو كفر معاصي يعني دروس كت كل لا يزورك الزستبي لي استمثلي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 ركاتي خالد دعاء أمواتنا وناو كا كمواسيله ووسائله كخالق القرآن بزكه استش أوها خلكان يجنين قبل الديمقراطية او تل القرآن خال شوراي بزك نفس الديمقراطية نفس الشوراية اشتكان شو نقولن وفي هذا الوقت كسب أنصار من بني جلدتنا فألها وحماس الجهلة بنعارات العصابيات القومية في كل أمة إسلامية يقولوا اشت عنك أمة إسلامي باتساب باتساب كان بتشي ها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 فارستيني ماده وفارستيني هوا و ارزوكان و تقديس شخصيات است شخصيتهم بناو دينيكاني انا انا يعني است شخصيته بس ديني هرتيانيه مقدسه لله خلقيانا تو بس بير كرو فلانكس ادي فلانكس شر خدمتي قرآن و حديثي كديهش نا خدمتي قومي كردو خدمتي داري كردو خدمتي برد كردو خدمتي چي كردو او بير مقدس به لاله ايتو بس دين هرنيه بحجة الجنسية والوطنية حتى تكونت في المحيط الإسلامي والعربي خاصة الردة جديدة حتى لا دور بري مسلمانا وهروها لنا بتاعبتي لناو عربا رديش كدرس بمن تحلو من مبادئ وطنية ومذاهب مادية مزخرفة بالقاب ظاهر والرحمة وباطن والعذاب أولا بو كت على أساس أم بيرو كدروس كدرس يعني كدمن رحمته بو يما بلأم لا هم يعزابوا دعاء مقدمة وبعد هذه المقدمة تكلم الشيخ عبد الرحمن الدوسري عن معنى الألوهية ووصولها وهما أصلاً هات وباسي أويب أمكروا كما عناي ألوهية يعني شيء كتقول لا إله إلا الله أو ألوهية يعني شيء الله ده الكفر بكل معبود ده أم إفراد الله بالعباد والاستسلام لحكمه تبي تقول مصطفى بزاني لا إله إلا الله كيتو أويا لا إله الكفر بكل معبود إلا الله إفراد الله بالعبادة والاستسلام لحكمه. أجر كسر أقول أنا بب موحدني واحدني مسلمني بتأكيد مسلمني أو إن مسلماني أو كسر. قاتبي أمدو نقاطي يا أبي مسلماني. خصت هزار نيوش كي صت هزار رجوب قري زكاة به حج به حتى يشتيا بك. أمدو ابي تحتقنك ديجي سفديني. أبي هموم على وتيابكين. شغل من بعض باز بازكاء تمانشاك لكيش في شبهات. ليش أحكيها بازكاء. على المسلم المصلي الصائم المسلم المصلي الصائم إذا اتى بمكفر لم يمنع ذلك كونه مصلي إذا اشتكي هنا بي كافر بي والله يبان وشكج بيها الكافرة وانيا لم يمنع كفره كونه يصلي وينتسب إلى الإسلام يكون بالكفر الجديد مرتدا تبطل أعماله همو تبطل أعماله همو أعمالكي بطالب يتوباه هموه نيجور رجوع عبادتي شبه بردوامي جميل الساري خوي لنه كعبشان نيشبكا أرواك و أبو جال كون لك عباية الطوافية قد مشرق بو بخواة لك تجل لك عباية بما دام مكفرة كتين عشتكتنا بي كافر بيها كافري بيها كافري بيها آياتكا هنتا وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناوها بأن منثورة اسبات عملك آياتكا هنة عمل حاج عملي كان كردو بيها أخواة يقول رأي الله أي كلمة توضي بعد راو حديثة هنتا ومن بدل دينه فاقتله توكاتك غي أو دينة بدل كي برو دعاء أموات الرأي دينك بدل كديانة بدو ديمقراطية وليبرالية بدو علمانية بدو علمانة، أمانة الرأي دينكاد بدل كديانة بدو قومية، جنسية، عنصرية، نازم، شير دينك دينكاد بدل كديانة بدلت كده، بانيواجيش كي توروجه بكري بدلت كده وهذا الباب معروف الشيخ بن بازاليه أن بابا معروفة طبعاً أنم الكتابي تياه الدرر النافعات على كشف شرح كشف شبهات بازك وهذا الباب معروف باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامي مسلمان كافر أبي لدعاية مسلمان بوني أبوشتنا ولو كان من أعبد الناس سيري أو كلمة ياكنش مهمة أمرت شش تيجبوته هو هو الرجال إما بقدر قبلن كبرا كافرة شش تيج هاكن والله دعاء الكافر مزبط سياط أخواني تون في عليه كافرة والله وأنا عمري كد وأنا حجيك القرآن لبره حم القرآن لبره تون في عليه كافرة وعلني أنا أعبد الناس شيء أعبد الناس؟ سيد الشيخ الناس باسك وهذا الباب معروف باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه ولو كان من أعبد الناس دعو الله ثم سب الله أو سب الرسول أو اتخذ الآلهة من دون الله يدعوهم أو يستغيث بهم أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد تحريم الزنا سيدك جحد تحريم الزنا أمرها مان يعني مانا بكيف خوي على بابك فيالله مقدم آزادية كلا قال وتي أزادية والله لقال طي الغمر بنعذار بيصلحهم كافرين وجب وجه جهل في قديم شو نازادية خوات على أزادي بويمداننا وعبداتي بويمداننا أو جاء حد تحريم الخمر أو ما أشبه ذلك من هذه الجزئيات على باطلة الأعمال وكلها هم وين بطالب وكفر بهذا الشيء وصارت الأعمال كلها باطل أعمال جانها مين باطلة لقال أو شركة لقال أو كفر لقال أو ارتداد لقال أو رديعة ولكن فمن يكون لدينا مكفرين بطل العمل وصارت هباء منثوره هذا هو ولو اشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ولقد هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو اینجا آلیریا، آلیریا باورکن بین او. زوربی که آلیریا جرأتی نیه با حکومتان بسیار مشترکه. وای نه؟ آنکه آلیل اهل آفریقایی، آلیل نیوزاکا آفریقایی، آگریا پارت آفریقایی. ام مشتری بازه کن. اما اومان نیه. اما بالکو چیمان هیا تیوزبند به و هوتو مسلمانی. تیوزبند به تیوزنبون به توحید و هنانی یک شركة ظاهرة وبيبي بس هي بيبى كافر هل هو آدنة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الآخرة في من الخاسر هكذا إيمانها بوكافر بيدواي خيجرها معملا كاني بطالة كاتوا لخاسرين دعنة نجاش شغلة فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه من جميع المعاصي وأن يكون حذرا من الشرك أشد هب خي لهموم معاصي ببارزه بعمل الشرك لهم يعني ورياتر بها وتابع إبراهيم كي عليه صلاة والسلام ربي يجنبني وبنية أن نعبد الأصنام ولا يقول أنا فهمت التوحيد طالما لا توحيد تيجي يشتم تبي يشتم أنا فهمت الإسلام لا بأس لا لا يأمن لا يأمن بعض الناس يقول التوحيد فهمناه وهو جاهل ما فهماه زك زك الله ما لا توحيد تيجي يشتم والله الله تينا يشتم قد تابقاش تعايا ناتش التشتيءي دون يخايت على دابني وخلش بالخلق عزاده ولو فهمه وتبصر فيه فليحذر ولا يمن ثم لو فهمه وتبصر فيه فليحذر ولا بات يججيش باب بابي ناجبه بمسالة التوحيد با هل خوي بأمين نبي لخوي ويسأل ربه الثبات ويعتني بالتفقه في الدين ويسأل ربه عدم الزيف فكم من قوم تفقه وتعلم ثم زاهو ألا بات يججيش به بازوليه خوي باللان استقامه باستقاميها بها چنك سبو تيجيشتود وإلا أن داعوا أم قصيشر بن باز بدر بالي أو موضوعة بقرنوا ولاي عبد الرحمن يدوسري قاله أبدو أصلما عن هيا إيمان أويا هي. كفر بهم مو معبدك أبيات يا تعبى وابي إفراد عبادة قي بخال ثم تكلم عن حقيقة العبادة والحف اللّه والبو وفضوع عداء الدين دوا أيباس لكت لكتابه خاتمة كيا باس يواك أبي حقت عبادات شبيه دراسانية خواش ويستيل خوات على رغلة بنوا رغلبونه أعداء الدين أمر الكوار رغلبونه أعداء الدين يعني مو... ولا أبراء نموا أبي أقداري أبني لا يزور به ثم تكلم عن حقيقة بلة إبراهيم بس ديني في غمر إبراهيم بك أخوة قولة كان جغطي قردوته لديني في غمر إبراهيم لقرآن أبي أبني ملتزم من فيه وقالوا به تعرف مدى من غمس في غالب المحسوبين على الإسلام من الوثنية الجديدة أقداري أبني نقطة يا بزور مهمة أبمت أزانيت ك ديني حقيقة ملة إبراهيم تعيشت يعني ديني بقى ما ريهم كياخوآ بارستيا أبيك كافر بيباها مشتقا أنت الغير ياخوآ بارستي أذا يعني كشني اللازور بيزور إلا وني كلاسر حساب لاسر إسلام حساب كلاون يعني شيء لاسر إسلام حساب كلاون يعني لا دخل كام مسلمان أو حزب إسلامي أو فلان أو فلان أو فلا شون روشون لا لم وثني جديد أي أمراض روشون يا رونا شن جنة ناوييننا ومستجلبوه من من مبادى الغرب ومذاهب المادية فجعلوا حدود الوطن فوق حدود الله. يجلو شأنه سنودي وطن سنودي خاف رأنت روايةنا يعني سنودي وطن يعني انت خصوت اسألك سنودي خايت عالا لا اوان واجه سنودي خادش جنر قيناك بس ناس وطن وجعلوا ليافوسهم الخيار فيما يشرعونه وينظمون خلاف لما قضى الله ورسوله. هاتون اختيار عن بخوان دان أو بكيفي خوان. شيء ده أنين. شيء تشتريع عن. شيء تعظيم عن. وبكيفي خوان. غيري هو كخواب يقام لي خواه تويت سلاسل. واتبعوا ما يمليه رجال تألههم بالحب والتعظيم وجعلهم انداد pues من دون الله. هاتون نوعان كوا. بيانك بأمان يان نسي وتو. لو يك أمان بكران بخوان أوانشبيان فارستان. لا شيء وجعلهم أندادا من دون الله. كرديان بهاو هاو بجلق الخواتعلا يا. وكي كالقومية والوطنية وما استلزمها من المذاهب المادية قومية ووطنية إلى آخر لون كباس ماكرز هم مذاهب مادية كانتر أما هم إلى صنع بشريان أن أخواه ورزيه ثم جعل ذكر من جعل الوطن ندا لله هيا ولاتكى كدوب شريخ أخوا شعلكى بسراه الله وثيتي بلادك قدمها على كل مللت ولاتكى خود بخربيش هم دينك دين ما خان رب ولا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 هاتون موالات دوستعتیان لجال عدایی خواه کردو با به حجیتشی جنسی بشران و نیالی محبوب شرین وطن لنا وطن که قرن آواه که اما لنا وطن که خومنا اول قرن و عراقی بین که اما همون عراقی اتی یهودا نصرای مجوزه ها کافره به دینا بدینا مهم آواه تو عراقی بین یان سورین یان فلانین یان آوجین آوجین آوجین و تعطي لشريعة إخوة أنكردوها. كما تقول هذا ما هو فرصة؟ خواة پارستينية. لا يوجد السنة معك. ميزان. لا يوجد المتقيم و غير المتقيم. وهذا ما هو. إنه قضاء يقول أبي أبي خلو فنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكم. خواهی آیا انجام دادن نه نه ولی سرساسی دین تفرق و جایزه بیه هرکس دینی خویی و اما همیشه نی جدیده ها بابزنی هرکس اول ساد نیوز روز کلی قبول نکرده بخو انجام هیات رسمی که آخر اونیوز کار روز می باس ما گذاشت سکل میشه بود ما از من نه نسرای کار کار مقياد نه ویب دینی هر عبادتی که شوی و عبادت. كل طاغوت في سبيل ذلك كقولهم سيدك ان عبادتي طاغوت ام كلمات أنا الدين لله والوطن للجميع هوني الاقسا كان يدين بخوى بين اخواتو خوى وطنهم هم مانا ما نابتو لا ساسس الدين حكمك اويك هل هو الدين علاقه بين العبد وربه فقط لا شأن له في الحياه ورسخ سيجدتي ان الدين بين انسان كان اخويا علاقه برجال ماناونيه اراده الشعب من اراده الله إرادة الشعب من إرادة الله. على ما تشي ما نويت خواجة وياه. في العيار ذبيلا وذكر أنه لا يزال خرجوا المدارس الاستعماريه يركزون هذه المفاهيم في طبقات الامه الاسلاميه بازكالك تيم الكويك. كوا أو يعني كوا تخرجان كردو لو مدارس يعني كوا مدارس احتلالين أو تي طبعا ظاهر واجع كوا نائمة تعميرك يعني إعمارك. أو دال معناه كانوا بلان ما أنا يما يما أروخيني أروخيني أروخيني أو شلي شلي من إما أروخين وإما داجير كده يعني ما رما النا كان إما إفساد كان براسية متى كان إما أروخين أروخين أو ما دريسة أوروبيان أو كيتنا من أمان فهم أما جنس بني بشرو يا هو من إنسان ينوب يأجادادي أبي الرزق لعقل الإنسان كان بجرينو إنجازاتي شبه النوى، ولقد كرمنا بني آدم رزي يهود نصارى مهم أي إنسان أخو رزق له قدوته أبي إن أكرمكم عند الله يتقاوم أو بني آدم أخوي تبارك وتعالى رزق كلي نوى إيمان, إيمان دارنا تفرمي ثم رددناه أسفل السافل، إلا الذين آمَنوا وعملوا الصالحات. ده على إن الإنسان لا في خسر. أبو باصة إنسانة قبل إنسانية داميلة خسارة من ده. أو إنساني كتباسة كإنسانية إنسانية إنسانية. والله خاوتوتي إن الإنسان لفي في خسر. أي كنبا إلا الذين آمَنوا وعملوا الصالحات. وقال إن المدارس هي أول ما فرض الاستعمار علينا ثقافة بيّاستي. يعني ليش هذا؟ زور تيجي قال مه مقالة؟ أما دارسانيك وأوّن دعناه. يا كم إشتياك كوا فرض كده لسرق مك مفاهيمي أوان تشيل أبكيين ثقافتي أوان بري وبرين وتألنا وما اكتبكاني أواني كوا بخط أنا قادر دين حتى تعب منه أقول هندي كيسي تعبوا بيكاجي خير أي شيء كأنه ما هو حمومنا الله قالنا أساس أساسي الدين هو ورا يستحاليًا ولو تألنا نصرانية لألنا هم دينه كان بحسابه مرزي على الابني من الفيري اواكن جمعا شمنا الله تشمبر ذابي السبيني كأم بروهو شتيا رواه لفعله دي دين اخوهك ولا برايبه دين اخوه به اوان اوها خريجي امن حل من الامان او تيك مانين امن اشتازا كابره بحسابي خوي خوي بسلفية زاني ورشيكي لسر سنت برداوته كنازاني نرخي او رشتيا خوي بقيد كردو ب هدي بيغمانه الله عليه وسلم لظاهره بلام لناوروش دینا کتیا نگشت و کپی است اما هردوشی برین برای ول ظاهرش هم اکو کسان نه کن بالله کتاب را با بسمی رجنا شرینه کن کجواباسی رجی کنی میوکوس شتی ناشرین بازه استخرالله اوج اوج قصیدت نمادین نخر کار که که مدام ظاهر دیا خواهد زد آباد او ور بتعاجل دینا کتیابه بزنا خارجی الحدين أوروبا وأمريكا ان أو المسلمين يقولون ان أو يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون بحرام بزاري يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين هذا ان المسلمين المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان يقاوم هذا ان يقاوم هذا الشرك الجديد والوثنية الجديدة في حموان حمّوان طبعاً على حكومات الناس حكومات كوّاش هناك حكومات خويه هني إست كأنت خالككِ كم زوربي زوري أو خالكِ زوربي وهركز على أقل شيء إنسان من أنك رفقت كم تدينش تقاويه كتقول لا يا نبي که با این خواهاری شگلا آستی خویل اما ببیم ببین قاب با حجاری اساس با بلدی بنا قابو در زبونی امت تغلدا هاتو کولا ابراییه بیوک دینا که مبارزه و دفاعی لبکا با این خوا. اگر چی اما آذانیم به تأکید امر ها قرص تین رجع و آذانن یعنی با آسانی لسانی نتوانی بروی اگر استقامت نبا، حتی یک حتی با این یک تیجینی دوانتیجینی عمرشی زود آرو. و يوم ترى ملونية ولا عمر ما روي نجشتين النتيجة نتيجة كده تو بي تبالغ بجاني تأم دينه خوات تعالى بجاني خلاك تيجي تناقه هو الله يخوات تعالى بس بيه هول بي نبي كأو... كمية سكان وهذا اللي قبله ولا كا ولا شرعيه الله سبحانك الله